بوك تو وخمسون. وخمسون في مكتب البريد في مكتب البريد کاده نایبليسکتا پوشتا؟ این أقرب مكتبي بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ دو بوشتا؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتبي بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ قاده اي نبلسك أين يوجد؟ أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ مترابط نيكولكو بوشتنسكي ماركي. أحتاج لبعض طوابع البريد. <متربات نيكولكو بوشتنسكي ماركي> أحتاج لبعض طوابع البريد. زائدنا <متربات نيكولكو بوشتنسكي ماركي> لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة كم تكلف طريداتها ذا أمريكا كم أجرة البريد إلى أمريكا كم أجرة البريد إلى أمريكا كم يتج حق كم وزن الطرد كم وزن الطرد مُحتملِ دَعو هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني إرسالها بالبريد الجوي؟ كُلُّ دُولْ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ كاد مُجِمَّد تَلِفُونِيَمْ. أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ كاد إسْلِدْنَا تَتَلِفُونْ سَكَ غُوَّرْنِيْتَ. أين توجد أقرب كابينة تلفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ إيماتلي تليفونسكي هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ سمو مومنت دبروفرام. لحظة، سأبحث عنه. لحظة، سأبحث عنه. لنيّة السكوجش زفتنا. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. أي رقم الذي تصلت به أي رقم الذي التصلت به نايبرو مورتة ينبغي أولا أن تضغط الصفر يجب أولا أن تضغط الصفر